اللهم رب السماوات السبا ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل سمائك ولا إله إلا أنت